يا صغير ما يكبرني لقب وما يصغرني إلا انكرني صغير يا صغير ما يكبرني لقب وما يصغرني إلا انكرني صغير ما خذينا الصيت من جمع الذهب ولا نسابة شيخ أو قربة وزير كاسبينه منها للسيف الحدب الجنايز كان ما جاك المذير سيتهم نجم على راسه لهب سمعوا والصقهان به وجه الضرير بالوفا تاريخ نبي يظ ينتصب لاحكوا بالحق حيين الضمير ضغمي لس نعيس انتسب لابت طلنابها عرش كبير عند حدك يا كثير الهرج تب ولا تمر النار وثيابك حرير كان لك عزم بذلي فتعقب والله هلا تبطي وحبلك قصير احسب انك من صناديد العرب وثر ساترتك عباءتك يا غرير ما حسب للسوس زراعه القصب والجراده ما درى عنها البعير ولو حسبنا للحسايف والتعب ما بذرنا يا العصافير الشعير عن هلك ابراي لله واحتسب الرجال اللي مجاراهم عسير من قريش المصطفى وابو لهب والدغالب ما غشت عذب الغدير عن هلك ابراي لله واحتسب الرجال اللي مجاراهم عسير من قريش المصطفى ابو لهب والدغالب ما غشت عذب الغدير للرجال من الرجاجيل العتب والزكاة تحل في حال الفقير لعنب وقت غدي نابه حطب تحرقه نار يثورها أجير ما ألومك هز من سوى العجب هو بقى غير الكرامة بالجفير ما أذل وراسي شم المهب لو بقى من شمر طفل غرير وما أهاب ولا يزلزلني غضب الشجاعة ورث والعاقل غزير يا صغير ما يكبر باللقب غير منه كان من دون صدير